قال هؤلاء بنات يا ان كنتم كعابدين لعمرك انهم في سكرتهم يعمهون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 وَإِنَّهُ مَا لَبِئَ إِنَامٍ مُّبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ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 وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ تَصْفَحُ الصَّفحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْضِبْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ